لما أقام الله جل وعلا البرهان على البعث بقوله لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا أقسم جل وعلا بنفسه الكريمة أنه يحشرهم أي الكافرين المنكرين للبعث وغيرهم من الناس ويحشر معهم الشياطين الذين كانوا يضلونهم في الدنيا وأنه يحضرهم حول جهنم جثيا وهذان الأمران اللذان ذكرهما في هذه الآية الكريمة أشار إليهما في غير هذا الموضع أما حشره لهم ولشياطينهم فقد أشار إليه في قوله أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم على أحد التفسيرات وقوله حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وأما إحضارهم حول جهنم جذيا فقد أشار له في قوله وترى كل أمة جاثيه كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وقوله في هذه الآية الكريمة جثيا جمع جاذ والجاذ اسم فاعل جثى يجثو جثوا وجثى يجثي جثيا إذا جلس على ركبتيه أو قام على في أصابعه والعادة عند العرب أنهم إذا كانوا في موقف ضنك وأمر شديد جثوا على ركبهم ومنه قول بعضهم فمن للحمات ومن للكمات إذا ملكمات جثوا للركب إذا قيل مات أبو مالك فت المكرمات قريع العرب وكون معنى قوله جثيا في هذه الآية وقوله وترى كل أمة جاذية الآية أنه جثيهم على ركبهم هو الظاهر وهو قول الأكثر وهو الإطلاق المشهور في اللغة ومنه قول الكوميت هم تركوا سراتهم جثيا وهم دون السرات مقرنين وعن ابن عباس في قوله في هذه الآية الكريمة جثيا أن معناه جماعات وعن مقاتل جثيا أي جمعا جمع وهو على هذا القول جمع جثوة مثلثة الجيم وهي الحجارة المجموعة والتراب المجموع فأهل الخمر يحضرون حول جهنم على حدة وأهل الزنا على حدة وأهل السريقة على حدة وهكذا ومن هذا المعنى قول طرفة ابن العبد في معلقته ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضدي هكذا قال بعض أهل العلم ولكنه يرد عليه أن فعله كجثوة لم يعهد جمعها على فعول كجثي وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي وحفص جثية بكسر الجيم اتباعا للكسرة بعده وقرأه الباقون جثية بضم الجيم على الأصل قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيه ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية قوله في هذه الآية الكريمة لننزعن أي نستخرج من كل شيعة أي من كل أمة أهل دين واحد وأصل الشيعة فعله كفرقه وهي الطائفة التي شاعت غيرها أي تبعته في هدى أو ضلال تقول العرب شاعه شياعا إذا تبعه وقوله تعالى أيهم أشد على الرحمن عتيا اي لنستخرجن ولا من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم فأعصاهم وأعتاهم فأعتاهم فيبدأ بتعذيبه وإدخاله النار على حسب مراتبهم في الكفر والإضلال والضلال وهذا هو الظاهر في معنى الآية الكريمة أن الرؤساء القادة في الكفر يعذبون قبل غيرهم ويشدد عليهم العذاب لضلالهم وإضلالهم وقد جاءت آيات من كتاب الله تعالى تدل على هذا كقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وقوله تعالى يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وقوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ولأجل هذا كان في أمم النار أولى وأخرى فالأولى التي يبدأ بعذابها وبدخولها النار والأخرى التي تدخل بعدها على حسب تفاوتهم في أنواع الكفر والضلال كما قال تعالى قال دخلوا في من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها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 ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا يعني انه جل وعلا اعلم بمن يستحق منهم ان يصل النار ومن هو اولى بذلك وقد بين ان الرؤساء والمرؤوسين كلهم ممن يستحق ذلك في قوله قال لكل ضعف الآية والصلي مصدر صلي النار كرضية يصلاها صليا بالضم والكسر إذا قاس ألمها وباشر حرها واختلف العلماء في وجه رفع أي مع أنه منصوب لأنه مفعول لننزعنا فذهب سيبويه ومن تبعه إلى أن لفظة أي موصولة وأنها مبنية على الضم إذا كانت مضافة وصدر صلتها ضميرا محذوفا كما هنا وعقده ابن مالك في الخلاصة بقوله أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف وبعضهم أعرب مطلقا إلى آخره ويدل على صحة قول سيبويه رحمه الله قول غسان بن وعله إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضلوا والرواية بضم أيهم وخالف الخليل ويونس وغيره ما سيب في أي المذكورة فقال الخليل إنها في الآية استفهامية محكية بقول مقدر والتقدير ثم لننزعن من كل شيعة الذي يقال فيه أيهم أشد وأنشد الخليل لهذا المعنى الذي ذهب إليه قول الشاعر ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيت لا حرج ولا محروم أي فأبيت بمنزلة الذي يقال له لا هو حرج ولا هو محروم وأما يونس فذهب إلى أنها استفهامية أيضا لكنه حكم بتعليق الفعل قبلها بالاستفهام لأن التعليق عنده لا يختص بأفعال القلوب واحتج لسيبويه على الخليل ويونس ومن تبعهما ببيت غسان بن وعله المذكور آنفا لان الروايه فيه بضم ايهم مع ان حروف الجر لا يضمر بينها وبين معمولها قول ولا تعلق على الاصوب وان خالف فيه بعضهم ببعض التاويلات وبما ذكرنا تعلم ان ما ذكره بعضهم من أن جميع النحويين غلطوا سيبويه في قوله هذا في أي في هذه الآية الكريمة خلاف التحقيق والعلم عند الله تعالى وقرأ حمزة والكسائي وحفص عتية بكسر العين وصلية بكسر الصاد للإتباع وقرأ الباقون بالضم فيهما على الأصل أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا لقاء آخر بإذن الله